جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين آمين نعم أول حديث مر معنا فيه ذكر حلاوة الإيمان نعم فنود من فضلتكم أن تحدثونا هل الايمان له حلاوة أو طعم فالكثير ربما لم يذب هذه الحلاوة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 ويتلذذ ويسعد ويدخله السرور بما يجده من لذة وحلاوة وهي حلاوة يحس بها ويحلاوة يحس بها ويجد لها مذاقا وطعما في نفسه وبعض السلف ممن أكرمهم الله سبحانه وتعالى ب. العناية بالإيمان ووجد أو وجدان ندّة الإيمان وطعمه ذكر ذكر عن بعضهم أنه قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نجده من طعم وحلاوة جالدون على ذلك بالسيوف. أي أنها حلاوة لا يعادلها شيء من ملاد الدنيا لا يعادلها شيء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 الاخره والله سبحانه وتعالى قال ان الابرار لفي نعيم اي في في الدنيا والقبر والبرزه وذلك بما يجدونه من ايمان ولذه للايمان وطعم للايمان وحلاوه الايمان فمن لم يكن كذلك لم يكن مثل ما قال من لم يدخل هذه الجنة لم يدخل جنة الآخرة ولعل المراد أي دخولا اوليا إذا كان معه أصل الإيمان دخل الجنة لكن قد يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب وتطهير في نار جهنم وهذه الحلاوة وهذا الطعم للإيمان لا يجده كل مسلم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 مثقال حبة ثم قال مثقال شعيرة ثم قال مثقال درة من إيمان في قلبه فهذا تفاوت فيما في القلب من إيمان وان ما في القلوب من إيمان اهله فيه متفاوتون ولا أحد يقول إن تصديق صديق الأمة رضي الله عنه أرضاه مثل تصديق احاد الأمة مثل التصديق أحد الأمة فرق بين تصديق الصديق رضي الله عنه وارضاه وما في قلب غيره من تصديق فالتصديق نفسه والإقرار الذي يكون في القلب أهله فيه ليسوا على درجة واحدة بل هم متفاوتون نعم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 ان اتمها اي جاء بالصلوات تامه ليس المراد بأتمها اي صلى الصلوات كلها وانما المراد باتمها اي اتم الصلاه بخشوعها وواجباتها و و, و فاذا اتمها قيل اتمها والا قيل نعم فان اتمها والا قيل يكمل من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 شيئا وإنما المراد بالتمام اتمام الصلاة في نفسها بالمحافظة على واجباتها وخشوعها ونحو ذلك فليس في الحديث ما أشار إليه السائل ومر معنا في الحديث من ترك الصلاة العصر حبط عمله مرت حديث أيضا في هذا المعنى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 الإيمان لا يقبل إلا بالقول الذي هو الشهادتان فكذلك لا يقبل الإيمان إلا بالعمل ومنزلة الصلاة من العمل بمنزلة القول من الشهادتين ولا إيمان إلا بإسلام ولا إسلام إلا بإيمان فلابد من العمل والصلاة عماد لهذا الدين ولا حظ في الإسلام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 عليه في ذلك نعم السؤال من معتمر يقول هل يصح للمرأة أن تحرم بالنقاب جاء في الحديث نهي المرأة عن المحرمة أن تنتقب وأن تلبس, وأن تلبس القفازين والواجب على المرأة حال إحرامها إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب أن تغطي وجهها وأن تستر يديها عن الرجال ولكن لا تنتقب ولا تلبس القفازين زين لأنهما محظوران على المرأة حال الإحرام. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.